قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحى إلي هذا القرآن لإنذركم به وما بلغ أإنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى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 الذين قتروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشوهم جميعا ثم نقول للذي ما شركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكافئتهم إلا أن قالوا والله وَأَضِنَّا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ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 وَإِيَّا أَنْ كُلَّ آيَةٍ الَّلَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوا كَيْ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهَا ذَٰلِلَّ إلا أَسَاقِعُ الْأَوَلِيْنَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْ وَإِنُهُ لَكُلٍّ إِلَّا آَخِصَهُمْ وَمَا يَشْعُونَ وَلَمْ تَرَا إِذُ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لِئنْ سَمَّنُوَذْ وَلَا نُشَدِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ